أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فَبِهَذَا الْحَدِيثِ اعْتَبِرُوا مدهنون وتجعلون رزقكم رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ فلولا إذا بلوة الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ولا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فروح وريحان وَأَمَّا إن كان من أصعاب اليمين فسلام لك من وَأَمَّا إِ كَانَ مِنَ مُكَكَ الِّذينَ الظَّ اللينَ فَنُزُولُ مِنْ الْحامِيين فنزل من حميم وتصلية جحيم إِنَّهَا هذا لهو حق اليقين فسبح لفضيله الدكتور محمد